مهره مهره تصتحرك عجم علي مهره يا مليي صحيت من ضهر مهره يا عي النحر مهره يا ابني شفن قطعه النحر مهراك وذاب الكفن فصلك بدايه يا يا رب والكفن فصلك يا يا يا يا بداي يا هل هاي هل هل, هل, هل, هل, هل, هل, هل جبينك لما نعلى الموت يا ابني هل هائل مثل دمك دم عيني يما هل مثل دمك دم عيني هل هائل لك يا ابني غنيها الشيا ايوه والله هل هجد الهلا إليك يا بني راني السياب هل هل وش موقعك عاش الجيش مية ايه وش كل بشر فاني من الدم من التايم واليض الدمع بينا من التايم مايل دم من التايم شباب وحنتك من, من التايم شباب شباب شباب شباب شباب, شباب وحنتك صارت من التايم تو طاب شمعه زفاف القام وميه اي ابنه تو طاب شمعه